في حل حل يجعل يومه كله حسنات هؤلاء لا يتوقف عداد حسناتهم عن الحساب فهو دائما في اجر كيف ماذا اصنع هذه التجربه عرفتها مره قبل سنة سنة وشمع <تصفيق> أرزتها على مجموعة تقريبا 270 واحد. وبعدين طلبت منهم أنهم يرسلون رسائل يقولون يقولوني شيء ردت فعلهم ومشاعرهم بعد ما يجربوا التجرب هذا اللي راح يقول لكم عنها اللي تخلي يومك كلها حسنا واحد شيء يقول يقول أحسست أن تغيرت حياتي دماغ يقول أسأل الله, أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم يقول إن يدخلنا بجاء في فردوس العالم فرحان فرح واحد يقول أنا اصلا بديت ألمس السعادة هذه تكلمون عنها أول ما طلعت من محرم يقول حتى يعني كيف تطبق دقائق الأمور فيها واحد فيهم يقول احيانا أجعد لوحدي ودموعي دخل بروحي ماك ما كان احد هذا آخر من اللي جربنا عليه المسألة هذا شخص آخر هذا تصل فيني كريفون كلمني. قال لي أنا الآن إنسان غير الإنسان اللي كان الاسبوع الماضي يقول لدرجة إنه كان عندي موعد مع الطبيب وهذا أنا عارفه الله يحفظه بسرعة يا عصر, عصر يقول طالعت رقمي دور دوري بالطبيب ترون كم دوره 400 دوره 400 يقول فالعاده اني ارجع وعاصب غضبان يقول أبت قعدت في السياره الوقت اللي اتى فيه وعدي ما حسيتنا الوقت بالطهر شسوه هذا راح اقول لكم بعد بعد قليل ماذا يصنع النساء؟ حتى انه يقول عن نفسه اكتشفت مرض جديد فيني ومهما امس الاخوات في محاضره في النساء قلت لهم نفس المساله هذا بلغني عن إحدى الاخوات أنها قالت بدأت الآن قصتي مع السعادة. بلفظ هذا, هذا نص كلام. بدأت الآن قصتي مع السعادة. كل شيء افعله الآن له لون وطعم مختلف. هو التشرخ مزعج أنا ادري أنا أعرف. ابن قيم ذكر هذه العبادة. ذكر جم جماعة من أهل العلم. وفيها امر عظيم ما هو؟ يا جماعة. هذه العبادة عبادة يمكنك تفعلها مع أي مباح من المباحات. هذه العبادة يمكنك فيها أن تحصل على حسنات من حيث لا تحتسب. ماذا تصنع؟ المطلوب أن تتفكر في الأشياء التي تفعلها. انتبه، الإجماع مو من المطلوب منك إنك تتفكر في الأشياء التي تفعلها فتحولها بنيتك من مباح إلى مستحب. كيف بسيطه يقول ابن القيم يثاب المؤمن على كل ما يلتذ به التذ افعل شيء احبه قال يثاب المؤمن على كل ما يلتذ به اذا قصد به الإعانة والتوصل الى لذة الاخره ونعيمها ما هو المطلوب النيه والنيه جاره العلماء انت الآن تريد أن تنام ماذا تنوي؟ ما نو شيء؟ تعبان بنام ليش؟ حسابة ثمان ساعات بلاش؟ بدون ولا حسنة؟ ليش؟ انوي إيش؟ تقوي على الطاعة الثمان ساعات هاي شو تصير؟ الثمان ساعات حسنة؟ نين؟ لتحول التراب إلى ذهب أنت الآن سوف تأكل سوف تأكل أنت تعرف وأنا أعرف انك إذا ما كليك ما تقدر تقوم في الصلاة ما عطيك تقدر تصلي أنا يا ربي باكل عشان أقدر أصلي واتقوى بهالاكله على الصلاة أنت باكل ماكل يصير الأكل شنو فيه حسنت أنت الحين لابس لابس ليش تلبس عشان ما يقولون والله عيب طالع لابس هدوما الداخلية ليش أعلم انك تلبس عشان لا طلعت أنت رايح لتقابل الله في الصلاة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يجمع سؤال بسؤال النية تعب أحد بالله عليكم شفتوا واحد رجع البيت قال والله صراحة أنا اليوم تعبت ما أنا قادر أستحبه لويت وايد للدرجة ما بس خلاص صار فيني يشد عضلي من نية ولا تمزق نية ما تعب سبحان الله والله بالله عليكم مو غفلة أكو واحد يقول والله حسافة على العمر اللي طلعتها واللي طاف ومقول ليش يعني يصل الإنسان إلى مرحلة إن راكب يعني كلش يا جماعة لبنكون أذكياء رمضان السنة غير عن كل رمضان أبيكم تكونوا من خاصة إلى مرحلة إن راكب يعني كلش يا جماعة لبنكون أذكياء رمضان السنة غير عن كل رمضان أبيكم تكونوا من خاصة الخاصة كونوا من خاصة الخاصة كل لحظة فيها حسن أجر حتى ركبتك للسيارة إحنا عادة نركب السيارة عشان ننتقل المكان يمكن لأ أن إني إذا ركبت أحسن أخلاقي مع الناس إن كان مسلما فأنا أبره وأحسن إليه وأحسن إليه وإن كان غير مسلم فأنا أظهر بي. بإسلامي الدعوة إلى الله عز وجل واحد لا عب كره لا عب كره ليش تلعب كره كذي بلاش انوي انك تقوي طاقتك حتى والله واحد كلمني قال بلعب تنس شلون قلت لانوي لأ انك تحرق السعرات الحراريه المضاره هذه عشان ما تاديك تعيش عمر اكثر فطيع الله اكثر احب الناس يا الله من طال عمره وحسن عمل لا طوف شيء انا ما طوف حسن والله والله لو كان مكان الحسنات دراهم ودنانير والله كان امرا مختلف تخيل بركبتك والسياره مع الميه ألف لأن النوم أطول فيها ستين ألف وإذا كانت جاء الناس الحين ما ترد على التليفونات ولا تكلم أحد بس سنويا حتى التليفون في نية لا رح تشحن التليفون تشحن القلوانة ناوي إني أصل فيه رحمي وأرسل فيه رسالة طيبة وإذا طلبني أحد ألبي طلب على الخير وأعين على الله ما تتعلم وتني كل شيء يقول ابن رجب رحمه الله عليه ومتى نوى من تناول الشبهات الشهوات المباحه من نواها انها على طاعه الله كانت شهواته له طاعه يثاب عليها يقول معاذ رضي الله عنه اني لا نومتي كما احتسب قومتي ذكاء ولا مذكاء ذكاء لذلك يقول العلماء رحمه الله عليهم المؤمن وقت الراحة له طاعة ووقت الطاعة له راحة وقت الراحة طاع ولا صلى ولا طاع الله وقت الطاعة له إذا بعيش راحة والنية ما تعب بلاش يا جماعة مني. لكن تحتاج إلى أبكية إيش رايكم تعيشون يوم ذهبي أكو واحد والله اليوم ذهبي هذا أذكر مرة سوينا ولما عاش واحد من الناس يعني يقول ما قدرت أعصي الله تخيلوا واحد طول يومه طول يومها كل شي له نية بكل شي ينوي طاعه يقدر يحصي ربك؟ لا انتو اليوم عند الطاعة تجعلوا أيامكم كلها ذهبية ما نحدد يوم معين ولا شيء لا أولى. من الآن إذا دخلت رمضان يا المشاعر اللي التي ذكرتها بصوت وهذه النية بصوبة اجعل النية هذه رمضان كلها وأبشر أبشر برمضان مختلف